بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لألي حكيم فَنُطْرِبْ أَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنكُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِكِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ من ما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 فانتقمنا منهم فانظر كيف كان آقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين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 لبيوتهم سقفهم في الضّتِ ومعارِج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متى عُلْحَيَاتِ الدُّنْيَا والآخِرَةُ عند رَبِّكَ للمُتَّقِينَ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 قبلك من الرسلنا أجعلنا من دون الرحمن آل هتى يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم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 ما كفون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام ابرموا امرا فاننا مبرمون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 وعنده علم الساعة وإليه ترجعون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 Fasfah عنهم وقل سلام فسوف يعلمون